يفيد من المفهومه أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخمسة خبثة حقا ذلك كيف مفهوم وهذه كانت ذي أنه إذا كان دون القلتين فإنه قلتين كانت تربوه في بيزة بيزة هذه ولكن دلالة المفهوم ضعيفة أكو المقالفة هو الناقل النبرتي وقد عارضها حديث وإسرائيل الخضري لأنه يأمد لها الطهور لا ينزيسه شيء إذا عليه صريح ما نفهم مفهوم، إذن أوه بيزعبي، هيقول جملتين هي وهو مفوق، أساساً، وهو أصلٌ فيقدم على مفهوم، أو مفقود، أساساً، يقصد هوش الأصل والقواعد يعني يكون حديث القلاتين ولكن يفيدنا حديث القلاتين أنه ينبغي أن يومر ويتأمل في الماء القليل لأنه آه... طويل لما يومر ضرورة تيب جاين فلنبغي قلتين أنه ينبغي أن ينبغي نفسي الثلاثين كم أو آواء كمه لو فآوي كم يتغير أحد أوصافيه حيث يوصبك أنه رنجه وطوله دواني علماء قد يخفى بدون تأمل دواني أو آواء فيز ودي، ب... حياتو... كم... سن... أو كأن بي، إذا زور، ولدي كم، مثل، صريحة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 فأنا نعرف أنه يجب أن يكون فيه تلك وذهب الجمهور العلماء إلى أن الماء إذا ألغت كلتين فإنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أصابه ثلاثا وإذا كان قليلا أقوم بو بوضع الأواني الصغار أواني يعني أدبيني لأنه قافشة يعني أو أواني فإنه يراق أقوم بوضع فدليل عملا بروايات مسلم فل يرقه أوين أوين حديثي لا بيرجى، يتشتت ما بيتم. في نظرة لمزود الوضعة، أوهين بيتم، أوهين عش. إيش أدري نفسي؟ حديثي كأنزل لا يغتسل للكنة. حديث رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جلو أخرجه مسلم وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الدائم يعني الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وللمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة طيب أما بابين هندق الفرصة كان هي حديثة كيف قوي ما لمان تجنسي. يقلا وانا. هرب يا جنوب. جنوب. يعني دنابه ذنابة تيش. دو ذنابة فنانة. من الانزال نزول المني. في المنام يا اما من يعني المهم المني. الزماني سواء في المنام او في اليقظه اول بيت جناده جنو وانا قايل طيب كون كذا جيت الغزل انا لو مقبوله ما غشني انا وضوء ماني وضوء مش مش استجابه اكثر تششب مال السبيين واقع الخامس طيب المدين دين دينك ما النهي النهي لا يغتسل لما النهي بعمرك معناها للباريء وي مثلاً أمر ماذا هي يعني طلب الشيء الكف عن الشيء تبين ليش نشيء هون طلب سيغامر <سؤال> كرزه سيد من سيد من سيد من سيد من سيد من سيد من من من من كل أمر للوجوب حتى يأتي قرينه يصرفها عن الوجوب وكل نهي للتحريم حتى يأتي قرينه يصرفها عن التحريم. كل أمر للواجب حتى يصرخ قرية قرية به وكل نهي للتحريم همونا يتجبروا تحريمها حتى قلينا كذا قلينا كذا أو إلى أذا أو تحريمين كان مكروه. طيب إذا ليل كان آه أوعى نبغي تحيان سواء كن لا يغسلوا النهي النهي للتحريم هي كلها بتحريمها خلافا لمن قال أنه لكرها نجا وكذا كذا مكروها لو يجب سد ومنع ما رسول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ان الله صلى الله عليه وسلم هذا وش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 يحرم البول في الحمام ليش لا يا لا تش البول في حمامك المهم او تشم يا او ما عندك يا مكان الكواس بس لو تسيب ولا مثلا ما ارفع او لا قويت راو او غير راو هذا بودي تي كل شامبو استا باهو في شك مالو يعني كمال ويش ويش راو حتى هذا والله اه ابي بدليليت بدليليت حتى انت ما درنا مو ريؤاتك على بعضه قبل نشرح لكم في المدير هذا <بلغة>, كزلن قولة نك الحمام كهي ثم يغتسل فيه جوائي خوي غصي لخوي تركا للروايات مداوم ما لمن الروايات بياقي ثم يتوضأ منهم يعني على جهاته إلا والشلانيين بيسكنك ربيني أوضحت حمامتي كل ذا جوانا لا حرج يعني مثلا كمان يكتب برسوم يعني ناتو أنا تو أنا بدي زين لي بكاره لي أقول لي أجب كل اليوم عشنا لو حمد جا في مثلا كه الحماما اليوم حمامنا جاية الله فظيع مش ده رنينه ااا كذا مثلا خذوا عوائل روا خذوا مثلا عوائل تلات شجرة بس مثلا قولت كده على باشو. باشو. إنسان أنا بلايا ليش تلاقيه؟ أش خينا لا حاس. هماش ماذا يا؟ الإنسان قبل أن يذهب إلى الحمام ليغتسل أش أصل دوايا لأ ودش. شو صقوق؟ ومن ثم باي توين كواجة كمن ما لابس في على حواجزهم. طبعا يحلون مدى الخطأ ونسيان ونسيقل يحلون ماذا يسميه؟ قد قد الله أمين ذلك قضل النكات مرافق اقصد قضل فيها قبل لا يقولن أحدكم أقرم في مستحمده إذا لماذا كان؟ لماذا كان؟ عمدا قبل قبل قيام نسيت حمامتي قولي لمكا ثم قلت بو ترتيبة. ترتيبة يعني يكن تلك دي المشكله اني ما قدرت اساعدك هذا اسمه حنان اذا قصدي فيها قصدي في ما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 أدعوه نرفع ما قصد كم يانزل بها دبرة لجنابة جبار لجنابة بي هو خالي المم او خالي يكلمون خالي النهي يقتضي التحريم تحريمة لوقف ما هي يحرم لغتدال فيه من الجنابة في الماء ولكن يجب بشي يكون هناك انسان يكون هناك انسان لا هناك انسان يكون هناك انسان يكون النهي عن يكون هناك انسان يكون هناك انسان يكون هناك انسان يكون هناك ثم يكون هناك انسان يكون هناك انسان يكون هناك انسان يكون هناك انسان يكون هناك انسان يكون هناك انسان إنسان أجاية كاته أه... جوشى ذا نابدلي ذا نابدلي ديرة اللقاء وشي كم إن خيمات ك يعني خويه أو كاتن أو أقى بيز دكا أو إبس أقى إفساد دكا إن خيمات <تصفيق> نسخة إن خيمات أنا يعني خوتي يعني لو <تصفيق> <لأواني. تصفيق> أو إن غيمة أو غارجنا أو أي كديد رأى أوكا في ذنب يعني لا نفقيه ولا استعماله كلتين. ما أو خدي راكدة يعني يذكر توعني زيادة دوم وسام فأنتش جمصة يعني بدر ناتي إذا من نهي التحريم الاغتسال من الجنابة في الماء الذي بيلفي يعني حرام أدخل بشكل لا لا اول شيء يقول لك ان اول شيء يقول لك ان اول شيء يقول لك ان اول شيء او لك او اول شيء لك شيء يقول لك او اول شيء يقول لك هاستم يحرم ملوك في الماء الراكد حرام الشمس في عالقراصه لو, يتك... لو, لو نازل نازل انا اشكى لو انا اشكى عالقراصه لو انا اشكى لو لو انا لو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 ولكن بمطلقين يعني يعني الامر بانه يمكن يعني تكون افضل من اجل او تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل كم اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون أول باش فوت توش دي أوه وي نويم نويم نويم أو دهتت دهتت لا ده ده هو نمو. تعالم هاي خاله سب السلام حديثة قضي ما هو ده تتكلم لغة جوتي قال فيه لا رواية ثم ياتي فيه ثم ياتي فيه، ثم ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي وأول زمان زمان إذا تذكر أولي كده هو دشان فيه أول ليس اللي ولكن بس بخش ونيه آه رأيي نامي هو من جايته ولا بعدي ما يكبزاني لا بس لا ما هو رواتي ما مسلم رواتي ما مسلم أوه أنا تفيد النهي عن الاختزال بالإنغماس فيه والتناول منه لذلك كلام دايم يبقى ما يعني بكارينالي أواقي، بكاريناني أواقي، إن غماس في شنناري وتناول منه، مني كعاته هو لبشري، هو, هو رجع المسلم، أويك، عن وروى، مسلم على التجادع، عن أن يغالف الماء الراكد، ناه أن يغالف الماء الراكد، مني كعاتي ميزي لا ده بقالي، تفيد النهي عن الجمع بين الغول والانقتصاد حقا بني ماني مخارجة مساكية قولوا شي جدا يا. لا يبولن أحدكم الماء الدائم يزمي زكا لآويتي راوستاو الذي لا يجي كناروات ثم يغتصل فيه اولا يجهدو نهي لغضو شكلتا طبعا رواية يا ابو داود نا رواي ولا يغتسل فيه من الجنالة يجيك كل شي جدا یم تو چیش سرور من چرا تنیمیم هر شنیدیم؟ ای اومنی باز نفی سمعتی ما برای مدرسه فقیم آنوداری در سمع بر روی وعده کنید شاتیا تاریخ ایران بر روی وعده اودای ناین متفقه چرا تنیم او چرا ولیم چرا اختیاریم از چه که وقناطشان هر شنیدیم نه کریتو آکی اویلی دل آدم لا يجب ان يكون هناك لا لا ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون ان يكون تشافي هل يجب نيا يكون يلحق بذلك تحريم التغوط يكون هناك اشخاص يجب ان يخو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 ولكن هذا هو السيء الذي يجعل هذا لا السيء على يجعل هذا الناس إذا الذي أتو هذا هو السيء أو يجعل هذا الضرر بهم الذي أتو هذا هو السيء الذي عمل من الأعمال التي الذي يجعل فيها هو السيء لك في هذا ما لم الذي يجعل هذا هو السيء الذي يجعل هذا ولم تترجح مصلحتها على مفسدتها ثم نزالي وهذا من إيشة لكي إيشة يعني مصلحتها يا مفسدية لكن مصلحته مفسدية جاءت بشكل شكل خلال أقل لي ناس يعني لك والله بابي وكان لبنوي أزياد ثاني لكي في خود أزياد تشبي مصل لو قموا رأي والواء خالد وعظم حكم الوضوء في الماء الراكد الذي مال فيه حكم الغسل ليه أنا ايه قالك حكمي دسئس بس بس اي لغه فرق يعني هذا يوجب الغسل اما ما من حكمي هو حكم وهو في الماء الراكد الذي لا لبي حكم الغسل حكمي دسئس حكمه باللمس على حديث لا يا لا يا ابو لن احدكم بالماء الدائم ثم يتوضؤ منه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 قليلاً آه... تن... عن رجل آه... صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال قليلاً تن... عن رجل قال أنه مادم رجل كان وصاحبك لا شيء يا صلى الله عليه الصحابية وصحابه و... آه... لا تضر يعني جهالة الصحابية لا تضر صحابنا لا يعني شيء يا نبي تنزل تلاقي ان تلقى هو يعني قاله تيبرمو قال قال أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتسلى المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة واليغترف جميعا. حديث الإمام جميع أبو داود النسائي رواه عليه عن زلك صحيحة بشكل منيح. والواحده كافيش. وأنا ابن عبد الله رضي الله عنه ما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونا رضي الله عنها. روش يا مستن روي عكريا واروا واصحاب السنن ان ابو داوود ونسائي النبي قد ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم يغتسل منها في يغتسل منها اذي قال ابصلو مين قالت اني كنت جننا قال ان الله لا يجنب حديثك يا ابو حميدي ضو زي ما زادينيه جنا دوفر الله عليه وسلم أو الفضل يعني او, أو لماذا فعلنا شيء نهي الى ذكا لماذا فعلنا شيء ما بقول كرسيكي صلاة صلى الله من وسلم أمن أو بحاقي نبونا تتبع جولي في عصيحة من كل كيف هو أول جيش نهي الى كرهات دائما أما دو حديث ما نبو كان دورة كرين دو دو دورة كرين علم علم حديث اختلاف الحديثة دوما المعارضا خوضت واحدة كوفيق وترجح يعني بغين اني اوه ليش انا او هيدا بي من لوذ فرغدي لما سالي جنابه لما سالي جو افت كاتك مثلاً لو من ضال من ضال اجراته كلها من ضال قلنا نخوض كل كل صارلك بيجو يعني بيجو يعني شي دخلني صح ها بيجو ينقض اه ك لا برجعي أيها المستمعين، الله ميجي كبير كبير بيشوي، سرطان، سرطان يا هو ياو قائد قائد كابينة إذا لا أصل تينا كين لا في خالك، دي. كعادة أوش لا مش لاري مستقبل، أفهمت، خي اللي قلت أو لا إراديها وويخلوش فيها، يعني يهونية إرادي خويه بي، اللي برهندي أشان زنابط سياسي زنابط كسر عادة ناخي، أناش شوي، بلي شوي، وآخر النصه، بقي ولا نحن إذا او بعتي خي خين بيسا، بعتباري أو خين بيسا، ما يكون، سكر خينك يجي، خين عادش أم ندير ندير او رشا. رشا لانه يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن كان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك ان وسط يا فتى غير هاكم اا عفتك جنابت دي عفتك عادي جدا ثاني اخويا امشور ووي جنابت اا كي كان اخوي دخل تما طبعا لا عادي كي كان يبدو او قدمه والمشي لما لي جنابت يقربوا غرفتك بس ايتي دركا لا يراه ولا راسه لا يراسل ايتك ذليل كليد على ايشر دخلت قدك جنابت و ودي يرجع صاحبها كان ودي تشوفه ودي بيعاقب يجي ترو كذا كان تكفى هيا عيشه زور زور ترو قلت لي انا فيمان بي بس ما سبخين ابي يصير اسمك يا سبخا انا واجدي لكنك ترو مو لي هو لو جوه من كل خير دار بيغمري في لكريم وتشي دار ايذاك لوزلي اذا كذا كان تكفى اذا مشيت نو ولا كنا وكا اللي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 بس تمنحوا هاي اللي بودا بينه زال شو؟ أبوه واقعي هو خالك خاله دواء الله عليه وسلم قالت ضفعلك هي كي أو الذي جينا ضفعلك ديتي الذي جينا هي لك الذي أو نهاية خدش كلاذي كما قصيك هي لا أو بيوخادنا، أو بيوخادنا في المقطع الله وسلم اه اه لا إسقاب قائما، الحديث ما مسلم راجك له. الحديث لغير ما مسلم صحيح كم لو يعلم الذي يشرب الماء قائما ما في بطنه سقاء. يعني كأي بيوخادنا.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 ولكن هذا هو مسلسل لانه يجب ان يكون هناك افضل من افضل من افضل من افضل من هو من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من من أوين أنا لا أريد أن يتناول يكا؟ أوشيان. أنتو شيا مكين، شيا مدمنين، لا يجوز مخبيه وهو يعلم الذي يشرب الماء قال الماء في بطن الصقر أو كع التي أو كع جذعه. فدم يا الرجل أو ولكن افضل من اجل بعد يكون هناك افضل من اجل ان كاتك هناك افضل من اجل ان يكون بعد افضل من اجل ان يكون هناك من كاتك من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل نعم كذا راضيننا اجراته هاذي هاذي قصدك امنيه رجع يعني لا الرجل أن يقدس في الفضل يطهور للهراء فجرية وفرمت لي ناهي كلاهية كافسات فيها بسيبك عزب خلوة بقوة أعوز او وقوة بقارات وي كيف حافظ يجعل ناهي كلاهية كافسات بفضل تهور مانا تهور مانا وضو وضو وضو, وضو, وضو, وضو من تهور وطهور طهور إيش كيف لك يا طهور الرجل. لا تقول أو المشروع هذا قوي مشروع نجيب هو أن يغتيل أو يختلف معه. قوي مشروع؟ أجراته ترى الأول بقول مش الأبومينية. تجيبين حديث أجبين. كان هو وين حديث؟ أجراته توفيت ما لبيني كذا. لا الناس خيام منسوخة. هاي مرجحة مرجوع خامات راسش على هذا الكلام. أوه مشروع أجراته هو ما يعرف. من انجام دادیم با بیکو خارجش و انجام دادیم با من یعنی او بردارد و نیت در بینش خواهد بود یعنی بیکو یک یک آواکی افکن آواکی بیکو بکار میکنیم ما کار نهینانی آواکی این اولیش حدیث ششم بود دی مثلا حدیث ششم که صبح کم زیاد حدیث ششم خیلیه یعنی خیلی بکار می‌کنیم حاوله او درست آورد که از دستور وردی حدیث ششمی شان الله عزیز لكن هناك جافانا لفرمودي جافانا لانه يجب ان يكون جافانا جافانا جافانا كنت ارقص على الكبيره كنت ارقص على الكبيره الكبيره يعني كبير يوضع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 لها مو موت قوات ربوه واروا أو صلى الله عليه وسلم طبعا عائشة بقول تختلف نجاح في نجدي بفاتي كليا طبعا ااا ما يمنع ضيف قبل يعني ما من الحديث أو لو حديثي هو لجيزم لو بعثوا حديث الجاهلين لو يك جواز اغتصال الرجل في طهر المراه والعكس اذا افسد او او بكارته افسد طبعا طبعا ما بقول انا بقول بس دي كان او لو ساءت او او روزبي يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان هناك افضل من اجل من أو يجوز للمراه ان تغسل بفضل رذو طهور طهوري, طهوري الرجل من الذريع اولى غير افلل بي بي بي بي او بشك ما غسلت لا اولى او يقتو ان غساله الجنب او وضوء المتوضي من الاناء لا يؤثر في طهوره قاعده خصوصه لذناب يانجزي الله خير دمي لو كان ذكر لو آوي لو إنعي كبيك هو بكالع ما من كبيك هو بكالع إناء إذا لفهوريته لقاشية أوكي كم يعك هذا والله كم يكل بعوض ما هي ذكرناه ناجب لي ولا خاص عندك ذكر ولا هو خاص لو في صلى الله عليه وسلم لو فرضنا ما كبرت عليه جسمه لكن خاص بعد في الله وسلم أهو من لو, و... لو... لو لو خاص لو, من لو لو تيجي إيش؟ لو لو تيجي إيش؟ سوون يجيب كاتل خاصة لو تيجي إيش؟ موصال. دور لو لو ما دام صحابة جديد إذا خاص صحابتي لا أول ماذا؟ أوكية. يكمل خوي دشوا. أوكية قلتوا ناول تشتفينيا. ما هذا الوقت؟ ترى اليوم كذا كذا تيجي أنا أوكية هذا يديه دايو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو أوكي ما أكيد ما أكيد ما أكيد ما أكيد .تمام. لكن فاجنا بواي في غصب بخوي كارينا لينا. لكارينا دي في غمبل صلاة لهم يدلوا على ظاهرة. طبعاً أملهم وهي حديثي إلا تجربة. إلا تج أمله في حيهم. ليش حي حكى الوزير والنوبي. وغيره إجماعيا نقل كذلتها على جواز وضوء الرجل بفضل طهول المرأة هو مشكلة مثل إجماعيا يعني يا كوضوء الرجل بفضل طهول المرأة أما وضوء المرأة بفضل الرجل فجائزهم بلعنية لذلك او إجماعيا هناك في عودة طلعني بالآوي آف تدخل بشكل هذا هو المكان على لا اجماع الى سوينات واجماع الى وضوء المرأة دي بضل الرجلين ايتها في اجماعنا حامد ايوه اي فاي لا بي او اكس واخر شيء واضح في الحديثين دليل على جواز اغتسال الرجل بالماء الذي يبقى من غسل المرأة وأن هذا الاغتسال لا يؤثر في طهوريه الماء لأن الماء لا ينجس او كبيث نابي وهذا ال... فعله من الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان التشريع الذي أسد علانا وهو دليل الجواز دليل كذائزة سواء تكفي ذبيح حرام أو خاضب يغضب عليه دليل ويكون ثبوت الفعل اللي كان فعل معذوراً وخرنة صارفة خرنة على حمل النهي على التحريم. ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان هو المكان الذي يجعل هذا المكان هو المكان الذي يجعل هذا المكان هو المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا الشيء ثم يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان أبى أقول هذا إذا كم كل أمر الوجود حتى يأتي صغير صارفة وأخذ قصص قولي الإمام ابن عبد البر لا بأس أن يتخرى كل منهما بفضل طهور صاحبه شرعا جميعا أو خلا كل واحد منهما قاد الشاب قال ماذا بكارينان مقابل بكارينيان هياك الشاب ماذا وجد ليش قال وعلى هذا هذا القول فقهاء الأنصاري وجمهور العلماء سبحانك اللهم <تصفيق> رحمي